أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ Pa oili يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فغيل لهم مما كتبت أيديهم وغيل want بلى من كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خارجون وإذ أخذنا يُحْسِنُ وَقُولُ لِنَا تِحْسُنُ وَأَصِيمُ فَلَنْ تَأَنْتَ ذَكَرًا ثُمَّ تُرِى